أولئك تباسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم اليوم ترزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون